بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت معمور والسقف المرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر نصفوفة وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومالتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأنددناهم بفاكمة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا 117. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 118. كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما ب نعمة ربك بكانيه ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربيصين أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم طاغون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 116. أم, أم لهم زلم يستمعون فيه فليأتموا استمعهم بسلطان مبين 117. أم له البنات ولكم البنون 118. أم تسألهم أجرا فهم 116. أم عندهم الغيب فهم يكتبون 117. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 118. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَأَوْكِ سَفًّا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابُهُمْ ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم